هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب مَا خَلَقَ خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن باختلاف الليل والنهار خَلَقَ خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون رقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواه النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم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 فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلتنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم وَجاءدْهُ رُسلُهم بِالبَيناتِ وَما كانَوا لُؤْمنِنُ كَذَلكَ نَجز القَوْم الْ المجدِمين ثمُ جَعلناكُمْ خَلَائفَ فِي الأْضِ م بعدهِمْ لِنَ رَكَيفَ تَعملون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 قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا دَلَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَٰكِن لَّيُضِلُّكُمْ ۚ بِغِيظٍ مِّنْهُ ۖ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتَهُ اللَّهُ لَخَسَفَ بِهِ وَأَنتُمْ قَاعِدُونَ ۚ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ 8 فَمَن أظلم ممن افترى على الله كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۚ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ وَيَعْمَلُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ فِعْلَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَمَا كَ الناسَّاسُ إِلَّا أَُّ تَوْ وَاحِدَةً سَخْتَلَفُ وَلَلَاكَلِمَةٌ سَبَقَدْ مِ رَبِّكَ لَ قُضِيَ بَيْنَهُم فِي مَا فيِيه يَخْتَلِفون وَيقولُونَ لَلاءُنزِل عَلَيْهِ آيَةُم مِرَبِّ فَقُلْ إِمَ الععب للِللَّهِ فَن تَضعُوا إِّ مَكُم مِنَمُ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِلَى لَهُم مَّكُن في آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَضًا إِنَّ رُسُلَنَا لَا يَدْعُونَ مَا تَذْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ وَجَرَيْنَ بهم بريد وَإبَدِم وَفرَِحُ بِهَا جأَت حَارفُ الناصِفُ وَجأَ المَووجَد وَجَ أَهُ المَوْوج مِ كلُلِّ مَكَالِم وَوَنُّ عَنَّهُم بِهِمْ دعَووا الله مُخلِصين دعَوا اللهَّ مُخلِصِينَ لَ الدّينَ لِ أَن جَتَناَ منِنْ هلَلَمًاَّ مِنَ الشَّكرِرين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 حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا, أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك انفصل الآيات لقوم يتفكرون الله يدعو إلى دار السلام والآيات من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسن الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتا ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَاتِهِمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِالْآيَاتِ وَتَرَكُوا مَآثِرَ الْأَرْضِ يَبْغُونَ فِيهَا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا مَّهِينًا مَّا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن عَاصِمٍ مَّا لَهُم مِّنَ ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شريدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين من كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وظل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقتم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأغصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر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 وما يتبع أكثرهم إلا ظنّا إن الظن لا يؤمن من الحق شيئا إن الله علم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يختار من دور الله ولكن تصديق النبي بين يدين وتفصيل الكتاب وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسوة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعينه ولما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 ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول جاء I love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 الارض الا ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت واليه ترجعون يا ايها الناس قد جاءكم موعظه و تنبيه و بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوه وخير مما يجمعون من مفقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين إن العزة لله جميعا والسميع العليم ألا إن لله من في السماء فأتبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمعكم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم أمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم مِن سألتكم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 كيف كان عاقبة المنزرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قولهم فجاءوا بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كتبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعده موسى وهارو إ فيع وملائه فيآياتنا فستتبر فستتبر اَيُؤْلُونَ قَالُوا هَذِهِ اِتَّلَافُ الْفِتَنِ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونُ لَكُمْ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَلَن نَّنْلُكَ مَا بِالنَّائِمِينَ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 فقالوا أبدا أن تغكلنا ربنا ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تقوى لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعا لا يعلمون ببدلك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا العافلون ولقد بوأنا بني إسرائيلا بوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا ولقد بوأنا بني إسرائيلا بوأ صدق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 فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمن كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس استغفر الله بدرع فلا كاشف له الا وهو يريد لك الخير